صل الله يرحم والديك صل الله يوفقك صل الله ييسر امرك يلا الصلاه الصلاه يا اخوان الصلاه يا اخوان يلا الصلاه الصلاه يا عيال يلا صلوا صلوا ايدكم الله صلوا يلا يا اخوان يلا الصلاه الصلاه يا اخوان الصلاه ايدكم الله يلا يا اخوان يلا يا شيخ يلا صل صلاهك الله و صل يا اخوان يلا يا اخوان يلا يا اخوان يلا صل الله يا ما يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قلبك يا صل صل الله يا هديك. يلا يا الله يلا يا الله صل الله يا قلبك يا يلا يا ولد يلا يا عمي يلا يا خالي يلا يا شيخ يلا يا ولد يلا قم صل قوم قوم صلوا لحدي قوم يلا يا اخوان يلا يا اخوان يلا يا اخوان يلا صلوا هداكم الله صلوا صلوا يا امه محمد صلوا يا امه محمد يلا صلوا يلا يا اخوان يلا الصلاه يلا صلوا يلا, يلا يا شيخ يلا يا اخوان يلا الصلاه صلوا هداكم الله وصلحكم الصلاه الصلاة يا أمة الإسلام، الصلاة يا أمة الإسلام، صلوا، صلوا يا أمة الإسلام، صلوا. يلا يا إخوان، يلا صلوا، صلوا هداك الله يلا صل، صل الله ينور قلبك بالإيمان، صل الله ينور قلبك بالإيمان، صل الله هديك، صل الله يصلحك، والله يزوجكم. يالا زوجهم يالا، يالا يالا تزوجهم يالا تزوجهم. يا إخوان. يلا يا أخوان يلا يا شيخ يلا يا شيخ يلا الصلاة الصلاة أمة الإسلام صلوا <ock Nearlyzin> يلا يا شيخ يلا صلوا صلوا يا أخوان يلا الصلاة يلا يا أخوان صلوا صلوا هداك صلوا يلا الصلاة الصلاة أمة الإسلام الصلاة هداك صلوا صلوا صلو يلا يا عمي يلا يا خالي الصلاه صل هذاك الله سلم. صل صلى الله يسلمك صلى الله ينور قلبك بالايمان يلا يا اخوان يلا يا اخوان يلا الصلاه الصلاه الصلاه يا اخوان صلوا هذاك ما الله صلوا صلوا هذاك ما الله صلوا يلا يا شيخ يلا يا اخوان صلوا هذاك ما الله صلوا يا الله يا أخوان الصلاة الصلاة يا امه الإسلام صلوا هدك الله صلوا